غير ا ل م و ض و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س و ت م ل ه 「私の名前は何でもいいです」 فإذا موسوعه النابلسي للعلوم أ ا ح ب س ل ا م ي ه y e u